بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> ونقد كرم 45 في البر والبحر ورزقنا فير من من خلقنا تسبيلا <تصفيق> <تصفيق> يوم ما نذل من بُطِيَ كِتَابُهُ بيمينه سَأُلَائِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ عَلَى أَيْدِيهِمْ لَا وَلَقَدْ كَرُمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ الله الله الله من الطيبات ربنا <تصفيق> وارزقنا من الطيبات بَنِي نَغْمَلا كَثِيرِينَ من, مَن خَلَقَنَا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 Are we going to let you Hey, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Yeah! الله يا اولاد عليه الله خليلا وَهُوَ اللَّهُ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَإِذَا أَلْقَى نَكَباً فَيَقُبُّهَا الله الله الله ما شاء من رجوك منا، وإذاً لا يلبطون خلفك إلا قليلاً for that. الله <تصفيق> وقر الفجر ان الصبح الفجر كان مذوبا اي <متحف> <متحف> <متحف> <تصفيق> <متحف> <متحف> Oh جد به لك <تصفيق> <تصفح> <تصفح> فتغت جد به نافلة لك عسى أي رب وكما قام من ممدى و اكبر وقرب بقد مدخل ونجيب نمت بالو والو واجه نل با پوی در سلنا ما قبل کمی رسولینا و نه تجدید سنتی نتقویلا. <تصفيق> All right. <laughs> تتحد جنات دجنا فلتلكاس اي يا بعثك رب <تصفيق> وقل ربي ادخلني مدفل صدق وأخرجني مخرجا It is. mm <laughs> سوع شعرك انا يا اولتا قل كل اعملوا على